دوري. عندي فقدان متذكرة مؤقت صحيح هو بالطبع كما تقولين جميل جميل سنمثل دور أطفال جدد أهلاك دوري هاي تحبي تلعبي معنا ستغمية؟ لا بس أولي دوري هذا سنختبئ وتعودين ثم تبحثين أوكي يا بابا لا لا أنا مش بابا أنا سمكة لطيفة عاوزة تلعب معاكي اوكي اوكي بابا لا اختبا طب انا اعد لي 10 1 2 3 4 احب الرمل الرمل هش <تصفيق> ماما هل يمكنني اللعب ماما دوري دوري دوري دوري يا حبيبه احضري الطيار تذكري حلوتي يجب ان نبتعد عن الطيار ها طيب يا عسليه اتت كورينا بنيتها طيار حين نرى طياره سنقول مرحبا لا لا انها بالطبع لا حسنا لنبدا من جديد حين نرى طياره سنقول هذا هو الطيار هذا هو الطيار هذا هو الطيار سوف نرى الطيار سوف نرى الطيار هل نسيتهم الجديد؟ لا لا لا حبيبتي لا لا يؤلم يا عسلية ماذا لو نسيتكم؟ فهل ستنسينني؟ لا يا عسلية لا لن ننساك أبدا يا دوري وأنتي لن تنسين أبدا اوه <تصفيق> هل سمعت هذا؟ سمعت؟ ماذا؟ سعفان سمعت من يقول هلو من؟ لم أسمع من يقول هلو لا أدري يا سعفان لقد سمعت من يقول هلو السمك هنا يا ما أي كائن كان يمكن أن يقول هلو, هلو. هنا أين؟ هناك انظر هناك أين؟ إلى أين أنظر؟ هناك آه. هلو هلو أه. هلو يا إلهي إنها طفل صغيرتي هلو. نحن هنا هلو هاي هاي أنا دوري أريد المساعدة هاي دوري هاي هل أنت تائهة نعم أين والداك ها. أنا لا أتذكر أوه سنبحث حولنا هل والداك بين هؤلاء هاي أنا دوري أريد المساعدة ها أم... حبيبتي أنت تعيدين السؤال ها. هاه اسفه عندي فقدان متز اكرمه اكثر شيء باشا فقدان ذكر موطئ حسنا انتظري هنا لحظه فهمتي حلوه صح في صح في ماذا ماذا سنفعل ان نحتائها لا اعرف اقصد ماذا تريدين ان افعل اقصد, أقصد؟ ان نحله تذكر شيئا من الصعب معرفه موطنها شكلك هتكسر مقادفها لقد اردت دوري أنا. حلوتي ما رايك ان دوري شكلها باظت دوري دوري دوري, دوري. اتركتهم اخر مره هذا امر مخجل لكني نسيت اه حبيبتي تريدين سباحه معنا هذا افضل عرض تلقيته اليوم أ أ اظن أ انا لا اذكر على العموم شكرا ساواصل البحث اوه لا اذكر لا اذكر لا اذكر هاي انا دوري هو انا قلت حاجه غلط مزحه حسنا حسنا استمروا في المسير كنت عايز اسالكم اوكي ماشي فاهم مظبطين هنيه لكم حسنا اتمنى ان تجدي ما تبحثين عنه وانت ايضا هل تعرفي عما ابحث اسفه اسفه اسفه اوكي اشوفكم بعدين ما تقطعوش الجوابات ايه الجوابات راح اخذوه اخذوه اخذوه كله هيتصلح لا اخذوه مني انا لازم الاقي اليخت يخت انا شفت يخت بجد ايوه راح من هنا لا من هنا ورايا شيك شيك وتشيك قوي قوي فاق كنت أريده او او او او او تطلقوا لي لم يحب اوعد الاستيقاظ اعوذي لفرشك او ما تنسيش او هرد البحر بيلس حسنا نعم اسفة سأنام سأنام يا مرهد او نامي بقى كفاية صعبة دي نامي بقى ايه. نامي مهنم. هي مرهد واستيقظنا بالفعل سوف نبدأ اليوم كنا نبحث عن شيء ميوم. صح فكرة اللي حصل كأنه مبارح أنا طبعا مش فكرة أي حاجة من اللي حصل مبارح <تصفيق> <تصفيق> عموما أخطروا موقف في الرحلة كان مع القروش الأربعة أهلا ظننتهم ثلاثة قروش كانوا أربعة بالتأكيد <تصفيق> آخر مرة كل دا إنهم ثلاثة هناي من من قطع الرحلة عبر المحيط؟ نعم طبعا لقد عبرنا المحيط لنبحث عنه وهذا يعني أنه <تصفيق> سبقنا موسيقى اظن هذا صحيحا بلا شك اخيرا وصلتم كادت الرحله تفوتكم رحله او احب الرحلات اين سنذهب افتكرتك قلت لها قد قلت لها دوري نعم الاستاذ ري سيقوم اليوم برعايه اسماك كثيره أه. لذا سيكون من الافضل الا تنضمي اليوم الى الفصل او ولما لا لانك تنسيننا بعض الاشياء دي, أنا. <تصفيق> دي الحاجه الوحيده اللي انا فاكراها نعم نعم واحيانا لا يكون خطاك قد تضلين الطريق اها <تصفيق> والاستاذ ري مش طالبه معي يدور على سمكتايه طبعا هذا لانه لا لا يجد من يساعده مسكين عمله مرهق جدا لقد فهمت طبعا فهمت الان حسنا <تصفيق> مدهش يريد ان اكون مساعده له لا ليس تماما هذا يشرفني لم اعمل كمساعده للمدرس من قبل استاذ ري ستساعدك. ويمالوا يا اخويا. <تصفيق> <تصفيق> يا اطفال، <تصفيق> يا اطفال، لدينا رحله. لدينا رحله. رحله لمشاهده هجره سمك هجرة الراي. هجره سمك الراي. هل يعرف احدكم لماذا نهاجر؟ <صفيق> هيا، هذا سؤال بسيط. نهاجر لكي نعود مره اخرى الى. تعلا. <أنا> لا. لا. الرمل. لا. نهاجر لكي نعود الى الوطن. وطن وهو من اين اتين؟ من اين اتين؟ هل يخبرني احدكم من اين اتى؟ وطني صخره كبيره. وطني عند الشعاب المرجانيه. وطني يختفي في الطحالب. اين وطنك يا دوري؟ انا ام لا اعرف. اسرتي اين هي؟ مين حضراتكم؟ انا اتاسفه هو انا نسيت ثاني؟ اصلا عندي مايف تذكرين أنا لك أسرة مع شاكرة قريبتي المدى؟ سؤال جيد، سؤال جيد أستطيع تذكر بعض الأشياء لأنها منطقية مثل أنا لي أسرة أعرف هذا لأني أنتمي بلا شك إلى أسرة لكل منا أسرة ربما نسيت أسماءهم وأشكالهم وربما لن أتمكن من الرسول عليهم أبداً لكن عما كنا نتكلم الأمهات والأباء أمهات وأباء، صحيح لكن لماذا نتكلم عن أم؟ أوه، آه، فهمت أو أوه لما انا حسنا انتم تبدون صغار السن لكن حسنا الدرس هو حين تقع سمكتان في الحو نكتفي بهذا القدر هيا يا مستكشفون اشعر بايقاع اغنيه الهجره اتيا اه ان هجرات الهجرات. الهجرات. الهجرات سوف نفهم الهجرات هي تحكم الغريزه من اعماق البحار 23 زائد او ناقص 4 درجات مئويه يا اطفال ابتعدوا عن الجرف هل سمعتم ابتعدوا كلكم عن الجرف تعظم كثيرا التعظم كثيرا هيا هيا عدوا الى هنا عدوا من هنا الان اريد ان تستمعوا لي استمعوا له عندما يمر سمك الراي سيمر من هنا علينا ان ننتبه الى ماذا الجميع سينتبهون الى ماذا ها اطيار هذا صحيح هذا صحيح الطي الطياره لأن الطيار الذي تصنع في الزعانف قوي للغاية وإذا لم نحترس قد يجذبنا معاً مستاذ ريّي، كيف تعرف الأسماك المنجرة طريقاً؟ هذا ما يسمى بالغريسة يانين شيء مخفوص لضحبك يجبرك على أن تسمعها كأغنية تحفظها وأنا أسمعها الآن سروها هكذا جوهرة الخليج مورو كاليفورنيا جوهرة الخليج مورو كاليفورنيا آه. انا تذكرت شيئا مهما لهذا اه تذكرت شيئا بالفعل تذكرت شيئا شيئا مهما شيئا مهما ماذا ما هو اه لست متاكده لكني اشعر به انه حسنا شكرا استاذ ري هيا هيا هيا حاولي التذكر لا تتصرفي كدوري يا دوري مم لا اعرف ا مالا مالا اوه أوو! ماذا؟ هل تذكرتي؟ آه لا أذكر كان شيئا مثل أوو! أوو! أوو! كان شيئا عن الـ جوهرتي خليج مورو كاليفورنيا؟ آه آه أسرتي! أه؟ تذكرت أسرتي! أنهم في مكان ما سأعثر عليهم فلتساعديني؟ رفاق يا رفاق رفاق؟ أين أنتم؟ دوري رفاق دوري آه آه اين ذهبتم؟ انت تركتينا. ابوي تذكرتهما. <تصفيق> ماذا؟ ماذا تذكرتي؟ تذكرتهما. امي وابي عندي اسره لا يعرفاني اين انا هيا بلوغاد لا. لا هذا جنون اين تريدين ان تذهبي بالضبط الى الى زمردة اللي... بلطيق جوهرتي خليج موروكاليفورنيا اجل لا يا دوري كاليفورنيا بالناحيه الاخرى من المحيط فلنسرع بالرحيل آه. لماذا كلما جئنا لحافه الشعاب يحاول احدنا الرحيل دعونا لمره نستمتع بالمنظر اتتحدث عن المنظر بينما اتذكر انا اسلا لا لا كفانا سفرا بالمحيط هذا صار من الماضي آه. السبب آه. الوحيد لا أستفر أن نجتمع ولا نسافر مرة مرة لكنني دوري اسمعي لا أعرف سوى أني أفتقدهما أفتقدهما بشدة لم أعرف هذا الشعور من قبل هل تعرف هذا الشعور؟ نعم اعرف هذا الشعور لا اريد نسيان هذا بمكان ما هناك توجد اسرتي مريف ارجوك انا لن اجدهما بمفردي سانسى ساعدني لاجد اسرتي نعم ابي يمكنك ان تعبر بنا المحيط صحيح اظن هناك من يعرف جاو في دار كاليفورنيا يا زو محدش يقدر عليه اركب الامواج يا زو <تصفيق> <تصفيق> لو بطك بكركبه عند شعبط في السبنزل وري علني قد ما تقدر راسك لورا صدفتي اني لسه ملمعك اطلقوا عليه اذا في الويك <سؤال> <سؤال> اند سنبحث عن اسرتي في زينه الاطلسي او في خليج كاليفورنيا تماما <سؤال> كيف ستجدين والدي هل تذكرين شكلهما انا حاسه تعهد بالذاكره لست متاكده لكن قلبي يحدثني ان لونهما ازرق يشبه الاصفر على الارجح ثم انني طبعا س اعرفهما حين اراهما نحن اسره على فكره عبور المحيط حاجه بنعملها مره واحده بس في العمر <تصفيق> خليج كاليفورنيا يقترب يا زهور هابي طاني يا ديو ووه ها يا اللي هو يا بابا معذري على اصراتك كفاك اطعم السمك خلاص السمك شبع او هذا المكان مألوف امي ابي لا دوري دوري مالا مالا امي أبي توقفي عن النداء؟ هل تظنين حقاً أن والديك سيكوناني هنا بانتظارك؟ لا الحق لا أعرف طريقة التأكد أمي أبي أصرخي أعلى أمي أبي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما هذا؟ مهلاً سمعت هذا من قبل أذكر صوتاً قال عليك نور دا كان صوت من شوية شوية <تصفيق> <تصفيق> أرجوك شفت ماما وبابا هم اسمهم زينة ورشاد زينة ورشاد إيه؟ زينة ومين؟ كان اسمهم؟ أنا فتكرت! زينة ورشاد توري مهلاً زينة لما لا تتمهلين عداً مفترة لخطة زينة رشاد أنت مشهولة؟ أسف إنها فقط متحة نفسك زينة نسل. رشاد دوري توقفي عن سواق من الخطأ أن تقومي بمكان غريب وتلفتي الأنظار إليك هكذا أنت لا تفهمني تذكرت اسمي والدي زينة رشاد دوري هذه سلطهونات تعيشه هنا وأشعر أنهم يهذروننا من شيء ما جايزن صحي وحش مرهب تقصد وحشاً بعين واحدة كبيرة ولا هو أزرع لاسعة؟ ليس هذا بالتحديد لكن وحش ما نحن عموماً لا نريد أن تقوم يا إلهي مشكلة لا. حسنا هناك خطأ أه. سنترك المكان دعنا نعيش وسوف نمجدك سنبني لك هل, هل تحب تحب القصور توري توري توري هيئ لم يعد احد يتعقبنا متاكد زينه زينه ور الرشيد سناء ورشيد اه تذكرت سميحه لابد ان نواصل ميمو. لقد اقتربنا ها هل اصبت ها انت بخير أوه. يا الهي نيمو انت بخير ماذا حدث ابتعدي يا دوري ارجوك مستحيل اوه نيمو انا بخير مستحيل مستحيل نيمو اسفه حسنا اسفه أوه. أوه. يا الهي نيمو انت بخير ساتحل الامر قلت ابتعدي انا مستحيل س... ساصلح الخطا يمكن أ... طلبوا مساعده ساعدينا ماذا بامكانك اذهبي وانتظري هناك اذهبي ونسي ما هو ده اللي انت فاحله فيه معك حق لما ظننت اني ساجد اسرتي لما ظننت هذا لن انجح انا جد اسفه ساتصرف انا بخير سابحث عن مساعده اكيد اكيد سافعل هذا سوف سوف ستكون على ما يرام يا نيم مرحبا من هناك مرحبا ردوا مرحبا ردوا أهلاً أنا سلوى محمد علي أوه أهلاً سلوى أحتاج لمساعدتك هل لا تنضمون لنا؟ أوه رائع رائع رائع ونحن نتفقد عجائب المحيط الهادئ والحياة المدهشة التي احتميها والمشاهد مهابة الحوتين سلوى محمد علي أين أنت؟ دوري وجدناك دفاق انتظرها سلوى محمد علي ستخبرنا أين نحن برسي انظر الأحترام للحياة البحرية برهب ليمو! دوري! لا لا، داني تاني! دعها، ولا اختبر حيويتها آه! دوري! دوري! لا تخلق يا دوري! اهدأي! سلأتي لإنقاذك! حياة المائية حيث نؤمن بالإنقاذ والتأهيل والإفراج دني انا اساعدك ها ها ماذا يحدث النجدة لقد انتهت المهمة احترم نفسك انت عالم لا تكن تفهما لا مشكله انا امزح مشكله كل شيء جميل سكون بخير احتاج فقط ان اخرج من هنا و الثانيه <سيق> استطيع ده مالك يا اصطحابك كله شيء على ما يرى تفالي انت يا دواره الحمد لله اهلا انا دوري ثاني ما هو مرض مراد انا مريضه هنا العزله الانزيميه مستحيل كم بقي لدي يجب ان لا تفقدي اعصابك اوه أو. هذا سيء ماذا ما هذا ماذا ما حدث أوه. ما هذه هذه اخبار ليست جيده بطاقه ترحيل للاسماك العاجزه يعني حياتي في المعهد ينقلونها للاقامه الدائمه في حديقه اسماك في كليفلاند الاسماك هنا تعود للمحيط الاسماك هناك تبقى مدى الحياه أوه. ايفن لا لا اريدها اريد الذهاب الى جوهرتي خليج مورو كاليفورنيا لاجد اسرتي انت هنا بمعهد الاحياء المائيه بجوهرتي خليج مورو كاليفورنيا انت هنا تقصد انها بالخليج ولدي هنا يجب ان اجدهما من اي معرض انت مهلا انا من معرض اي معرض وكيف اصل هناك حاله مستعصيه الا اذا لا لن تنجح هذا جنون ماذا تقصد الجنون انا مجنون رسمي انا ارى هذا لا توجد غير فكره واحده للعوده لاسرتك ان اخذها نعم فكره خذني اليهم لما لم افكر بهذا لا لا لا اذا اخذت بطاقتك ساخذ مكانك في عربه الطرحيلات ثم تعودين للمحيط وتجدين اسرتك اطلبوا فقط ان ترتبيني البطاقه هيا بطاقه في زعنفتي بطاقه ها كيف نسيتي بطاقه زعنفتك مستحيل اسفه انا انا عندي فقدان ذاكره مؤقت لا تذكرين عما كنا نتكلم؟ م -م. ولا حرفاً عما كنا نتكلم؟ أم... كنت ستعطينني بطاقتك أه... هذه البطاقة تعجبني لماذا تريدك؟ حتى أذهب م... إلى حتى أذهب إلى كليفلاند كليفلاند؟ م -م. سمعت أنها لطيفة لماذا تريد الذهب؟ لأنني لو بقيت هنا سيعيدونني إلى المحيط وعندي ذكريات سيئات جداً هناك أوه. أريد الحياة في صندوق زجاج المفردي هذا ما أريد أعطيني بطاقتك كله اسمع انا لا اعمل هنا لا املك خريطه المكان خريطه فكره خذني للخريطه وساعرف طريق والدي مدهش حسنا لو قعدتك لاسرتك هل تعطيني ما حلتيش حاجه ايه رايك لو تاخد بطاقتي فكره رائعه أنا قلت كده إرهابي هناك وإنسي تال أنت فلحة فيه نعم يا عبد قلت هذا قلت هذا ودوري صبحت لأعلى ثم أمسك فيه حسنا لا تكرر كل ما حدث كنت أسأل عما قلت لأنني لو قلت هذا فهي كلمات محبطة كنت أقصد المجملة طلبت منها أن تنسى وقلت لها إن هذا ما تجيده لهذا أنا أنا أخطأت فقط اختطفوها إلى ذلك بلال ما كان المجهول ماذا لو كان مطعما انتم هناك اسموكا نعم نحاول النوم افسدتم حلمي المفضل حلم الاستلقاء على هذه الصخره نعم اه انه حلم جميل ورائع من طفط الاحلام آه معذره أهلاً. أهلاً. كنا نريد ان بحك. كائنات مفترسه تنقض في لحظه <تصفيق> يبدو اني في منتهى الكسل ممثلون بارعون فقط قف خلفي ودعني أتكلب معذرة لنا صديقة بالداخل أهذا مطعم؟ <تصفيق> صديقي ليس مطعما صديقتك بخير حقا؟ إنه مستشفى أسماك سلوى محمد علي تقول إنقاذ وتأهيل وإفراج ستدخل وتخرج في لحظة هذا أكيد جيوب خيشمية أنيمية يعالجون الجميع ويطلقون صراحهم أوه. الحمد لله نعم بالفعل لا تقلق عليها شورش ابتعد عن الصخره ابتعد لا تقعد هنا نو نو نو نو نو نو لا تقلق عليها بالمره هذا هو معهد الاحياء المائيه جوهره خليج مورو كاليفورنيا كانت على حق دوري تجد اشياء غير النسيان ماشي يا نيني مقبوله منك وكيف سندخل إليها؟ مهلاً، تريداني الدخول إلى المعهد؟ بكل تأكيد، صديقتنا هناك بمفردها، مرعوبة لن تعرف كيف تتصرف آه، <تصفيق> نعرف طريقة حقاً؟ أره، أره، أره، أره ماذا فعلان؟ معرفش، مش مطامن هل وصلنا؟ اخفضي صوتك هاني، من حظي أني وجدتك، وكأنك هدية للمرة المليون أقول لك لست هدية اه اه هل قلت هدايا من قبل؟ اسفه انا متوتره لاني ساقابل والدي لم ارهم منذ مده لا اعرف طولها لان عندي فقدان ذاكره مؤقت امنع الكلام مفهوم؟ ما بحبش الرغي والاسئله عامل ايه؟ كويس احمدو وانت ازاي؟ احمدو كويس لا علمك محدش كويس انا بخير كيف حالك؟ هاني بص خريطه شت. الخطه ان تقرايها وتعرفي مكان والديك ثم اسافر هناك لفهمتي؟ فهمت ما هو الجزء الاول؟ اوف الأخطبوط هرب من جديد؟ واو، إنها أماكن كثيرة كيف يزورها الناس في يوم واحد؟ أمر صعب اختاري حسناً آم آم، حسناً قل للعملين أن يفتحوا عيونهم المفروض أننا سنعيد الأخطبوط إلى المحيط اليوم لما، لم أره بالطبع لكن لو بحثت سأعصر علي هاني، وجدتك أسرعي أجل، أجل، أجل مين، مين، مي. تبدأوا بالمين آم، آم، آم، آم، آم، من طاقه الاطفال لا الا الاطفال يشدون الاشياء ولن افقد طرفا اخر لاجلك فقدت طرفا لا اذا لم تعد اختبوط انت سخطبوط لان لك 7 اطراف اسفي حي حسنا الرحله الى انظر محار انظر <هه> محار <تصفيق> بابا صدفة لأجل رائع يا دوري وجدتي واحدة أخرى حقاً؟ <تصفيق> حقاً بالفعل مهارتك تزداد يا دوري انظري أصداف <تصفيق> أنا أعيش هنا <تصفيق> نعم بكل داكير أحب <تصفيق> الأصداف <تصفيق> فعلاً عزيزتي هل تجدين لي صدفة أخرى؟ خيبوا الأصداف المرشوانية <تصفيق> حسناً يا أم ارجواني ارجواني وطني به اصداف ارجوانيه لا يهيم نصف الاماكن بها اصداف ارجوانيه لا لا لا انت لا تفهم لقد تذكرتها احب الاصداف الارجوانيه وضحكتها ورائحتها واديت ورودا من غالي سكون انا بسبب ذكرياتك وتظنينني هديه لا بد ان نجد والدي سطر <تصفيق> <تصفيق> ألو، هنا كارول غالباً وجدت الأقطبوط المفقود حاول فضعتنا إحسفة وقعنا في مازل هم. هدية هدية هاني شش، مسكتي الساسي يقول يجب أن نقفز في الدل شش، مسكتي لا أمزح مكتوب هدية فعلاً لا لا لا يجب أن نقفز في الدل لن أقفز معك في الدل أنا لا. سأقفز في الدل سلام أهلاً رفاق، أنا أبحث عن أسرتي او فكره لعبه التخشب او يا سيفا سأرمش كيف تفتحون عيونكم طوال الوقت آه، آه، آه. يا رفاق انتظروا لحظه آه. هنا الثانيه تعيش لدينا من فتره طويله انها حوت قرش اسمها هديه هديه حقا ستلاحظون انها ضعيفه البصر ولديها مشكله في التنقل او ها هي قادمه او هديه انت سمكه اهلا ماذا اهلا مرحبا هل تساعدينني حسنا ساتي معك معذرة أهلا <تصفيق> من هناك؟ أبو أعزر أبتتكلم هل تساعدينني؟ فقدت أسرتي و... فقدت أسراتك؟ إنها قصة طويلة وللحق لا أذكرها كلها شيء محزن يد <تصفيق> أسفا بعم على قدي العاكب عن نازل أوه بتعومي زي الفل بصراحة ما شفتش سمكة بتعوم زيك أشكرك لا عليكي مهلا كريري أعم لا عليك دوري نعم دوري نعم دوري نعم دوري نعم دوري نعم كنا صديقتين لا دوري إنني هدية تعرفينني؟ مؤكد تكلمنا عبر الأنابيب ونحن صغار حقا؟ انت زي الأمر؟ هل تعرفين موطني؟ نعم، انت من ساحة المحيط الواسع. من <تصفيق> ساحة المحيط الواسع؟ اذا ولدا يا هناك، هيا بنا، هل تذهبين بي؟ صعب على الحيتان ان يسافر هناك. هل يمكن ان تخفضا صوتكما؟ عندي صداع. أوه. من هذا؟ هذا جاري بلبل حضروه بجرح في راس اعرف انك تتحدثين عن لا شك في قدرته على تحديد موقع الصدى لكني سن انا هنا اسمعوا كل ما تقولين عنه ما هو تحديد موقع الصدى يفترض ان دماغ بلبل يطلق صوتا والصدى يساعده لمعرفة اماكن الاشياء لكن من الواضح ما زال يتعافى بالفعل تتكلمين عني لا يمكنني أوه. تحديد موقع الصدى لقد ارتطم صح. رأسي بشده هناك في الخارج انظري كيف تورم منتفخ لانك حوضنا ابيض تحديد موقع الصدى او مثل مثل اقوى نظاراتي في العالم ما هي النظارات كانك تقول او فترى اشياء كيف عرفت هذا او شيء مدهش قد وجدتك اسمعي هاي. نحن متعادلان هاي. اخذت كل الخريطه وساعطك لحظه لحظه لا عرفت مكان والدي انهما في أم المكان الذي ماذا يسمى المحيط الواسع. المحيط الواسع المحيط الواسع المحيط الواسع اعرف مكانه الساحه التي تقع الى جواره لا يهمني لا. الوصول لساحه المحيط الواسع يكون عبر الانابيب عبر الانابيب جميل عبر الانابيب نعم دوره ثانيه سارا استمري تاصلي اوه هذه ارشادات كثيره انها هل فهمت يا هاني آه، الوصفه اه فهمت رائع هيا بنا لن اذهب معك ساعلق هل تذهبين بمفردك ام انها انها عفوا لا يمكنني لانني لا افهم في الاتجاهات مش مشكلتي ده مش كلام عيال سالتي اسرتك فين ودلتك على الطريق ايه بالبطاقه لكن هل في القنابيبي وحدي انسى الاقي الى اذهب مش مشكلتي البطاقه ولكن هكذا لن اصل اسف جدا لا يوجد حل اخر لا يوجد حل اخر <تصفيق> <تصفيق> لا يوجد حلون آخر لا لا لا, لا تفزح لا بأس يا عزيزاتي ليست كل الأشياء سهلة في الحياة هل توافقني يا رشاد؟ أيوة منطق معها حق أول ما نقع في مشكلة يا دوري نسلم النمو رشاد بهزر أنا أمزح نها دعابة دعابة آآ حذاري آآ محارس المتجول رأيتي يا عسلية هناك دائماً طريقة للحل <تصفيق> <تصفيق> شكراً يا أبي شكراً أبي لا ابي قال هناك دائما حل اخر ماذا لا حل اخر محيط واسع محيط واسع مكان واسع مكان واسع اا ا بلا شك هو ذلك المبنى المواجه الدائري المنتفخ مثل راس بلبل ماذا كل عقده لها حل كل عقده هناك شباب ورايا عرفت ازاي ندخل الغويط الناشه محيط, محيط واسع تماما ريفاق ريفاق تعرفون اني لا استطيع السباحه هناك لا أعرف كيف سيدخلنا هذا الصور ما الذي تفعلان؟ تنادي عليها بالطبع تنادياني عليها؟ تنادياني من؟ رفاق إليكم بكيزة طيران؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا دي مفاجأة اسمع قلها شكراً شاوي بالزيت واللمون أرحم كتير بجد هو ما فيش طريقة كده للدخول فيها عوم لأنه هو دائل اللي نفيه صديقتك في العزلة الإلزامية هناك يضعون السمك المريض والطريقة الوحيدة فقط لدخول ذلك المكان هي باكيزة <تصفيق> أهلا باكيزة أي ماذا بك يا باكيزة كفا هذا مؤلم أظنه تحبك يا أبي باكيزة العزيزة هاتان السمكتان تريدان دخول العزلة الإلزامية هل أنت مشغولة عزيزتي باكيزة؟ باكيزة هل يتفق هذا مع مواعيدك؟ اي انها لا تفهم ما اقول صديقي عليك فقط ان تتواصل معها تتماز تتواصل بحلق في عينها واقول هتلاقيها لطمت معاك ودلوقتي بحلق في عين اي ميمو علينا ان نجد خططا بديله اضمنوا لنا البقاء في الماء مع كائن عاقل لان هذا الطائر البطه ليست تنور لا باس يا ابي وفي تلك الاثناء دوري ستنسانا زي ما قلت ده اللي فالحفي حسنا ام جيمي انظر في عينها اي عين اي عين لا فرق بكيزا او او رو رو بكيزا حسنا هذا رائع كيف يفترض ان تحمل نبكيزا اه بالفعل نسيس تقريبا شلش <تصفيق> ايه شلش اقترب يا ابني يلا يا شلش يا حبيبي هات الجردل وهنسيبك تقعد على الصخره ما تقلقش وعد شرف <تصفيق> رائع اقترب يا صديقي <تصفيق> هيا اقترب اكثر رائع احترس كي لا تجرح نفسك زجيه <تصفيق> شكراً جزيلاً يا <تصفيق> شلش استمتع بوقتك على الصخرة أليست مريحة؟ انتهى الوقت اخفز يا شلش نوت نوت نوت نوت نوت, نوت كيف كده هبر؟ ليه دايماً بتخطف موقف تنشف الدم؟ حفل <تصفيق> فعيداً <تصفيق> حسناً عندما أخبرك فساف <تصفيق> سأخفز وأرسل إشارة استعد لي لم يحين الوقت لا يحين الوقت الان ليس قبل اشارة هدية بصراحة لا اعرف لماذا تفعلين هذا ماذا تقصد البحث عن اسماك اخرى يجلب المشاكل لو عندي فقدان ذاكره مؤقت سازبح انسى كل شيء انا لا اريد هذا اريد عائلتي لست مثلك لا اريد ما يقلقني انت محظوظه لا ذاكره لا مشاكل ها لا ذاكره لا مشاكل لم يحن الوقت لم يحن الوقت لا تقل ان الوقت لم يحن نطل قل لي انت بقيتي حسنا حان الوقت واه يعني ينط ومنطش بيتحرك بالعد التنازلي هيا هيا الان الان واو انظر هذا انها لجاره هيا هي انها لجاره <تصفيق> اتبعوا اللافتات الى ساحه المحيط الواسع أه لا ارى شيئا مهمتك ان تبحثي عنها فهمت نتبع لافتات للمحيط الواسع ساكررها طريقه مضمومه نتبع لافتات للمحيط الواسع اتبعوا لافتات المحيط الواسع لليمين اتبعوا لافتات للمحيط الواسع نتبع لافتات المحيط الواسع نتبع لافتات المحيط الواسع يسار اتبعوا لافتات وجهي بعيدا عن الناس خصوصا الاطفال لا احبوا ان يلمسوني لا تشتتني ديون مسكين سأعيدها لك ها هي أوه أوه مفزع يا أين نذهب؟ أين سنذهب؟ أوه! آسفة حسنا أنا أرى أرى أوه, أوه! بكيزة إرمينا بأي حد انتظر يا أبي إنها تبحث عن مكانا للهبوض تيمت برجلة يا نيمو ولا تدري لأي جهة تتنظر أوه أوه أوه أوه بلل بلل بكيزة بلل بلل بكيزة حسنًا كنت في طريقي إلى مكان والسؤال هو أي أي طريق أين اللافتة أبحث أبحث علامة لأخرى تقودني لأسرتي أقوى النظارات في ال... أعرف هذا لماذا أعرف هذا ومضة ذكريات هني من هذا الاتجاه يسار هيا هيا يسار اسمعك يا ابي حسنا حسنا عندي خطه يجب ان نقترب من بكيزه حتى تسمعنا من الخطا ان نحرك الدلو ماتيزا بارت بدون أه. ابي ثق بها اثق بها أه. حتى تنسى امرنا تماما انا اثق بها ثق بها بكيزه بتاكل كوبايه بكيزه بكيزه <تصفيق> آه. حسنا على الاقل لم نعد محبوسين في دلو أوه. او سطح العزله الالزاميه راديو ثعلب البحر يتحدث الان شكرا خلو محمد علي من يريد التعرف على ثعلب البحر نبحث عن اقل نظاراتي في العالم لنبحث عن اقل نظاراتي في ال... مرحبا انه حفل عناق كبير حفل عناق رجاء ايننا اقتربنا من المرحيط الواسع آه. نعم للحق لا أعلم لكن رأيت لافتة أخرى ماذا أي لافتة أقوى النظارات في العالم ماذا ما الذي تقولين لماذا نتبع تلك اللافتة حسنا لأني تذكرتها لا, و... لا لا لا لم نتفق على هذا ايه <تصفيق> حسنا سانصق لقد اضعت وقتي مهلا لا شاحنه النقل ستغادر فجرا ولن تفوتني محلن. لذا هات البطاقه لا لا تذكرت اللافته ثم ثم ثم تذكرت بعدها المزيد واشعر ان ذاكرتي تتحسن لا ذاكرتك أنا... معطله انت لا تذكرين شيئا ربما هذا هو سبب فقدك لاسرتك ها. حسنا انظري دعينا نهدا قليلا هاتي البطاقة توراً حاجة تكسر لديك ثلاثة قلوب ومشاعرك غليظة ثلاثة قلوب؟ ماذا تقولين؟ ليس لدي ثلاثة لا لا لديك لا يمكن لديك لا نعم توقفني عن هذا طرائب وطرائف للأخت بوط ثلاثة قلوب اثنان لضخ الدم للخياشين وثالث لبقية مهلا. الجسم <تصفيق> من له ثلاثة قلوب لا يكون شغيراً ومن الوضاعة أن تقول إني أضعت من أحبوه أنا لم أضياهم هاني؟ هاني؟ هاني؟ هايدي لا ليس هايدي أبحث عن هاني هايدي هاني وليس هايدي هايدي هايدي؟ أوه أوه أوه أيدي ضيقي هذه اسفه ليس هادي عادي عم يك هو اخطب لا سخ... سخطبوا بالفعل هو سخطبوا سخطبوا 1 2 6 7 سخطبوا انه يتعب هاني هاني هاني هيا فلنخرج من هنا دون ان تفعليه هاني آه. آه. ما ما هي الخطه الخطه اننا نبقى هنا الى الابد مدهش خطه رائعه آه. اسفه اسفه يا هاني لا استطيع التذكر حبيبتي حبيبتي احترسي يا عسليه أوه. اوه احترسي يا صغيره اسفه يا ابي لا استطيع التذكر حبيبتي حبيبتي ليس عليك ان تتاسىفي تعرفين ماذا عليك امي وقت ما اختاري نعم ولن تنسي هذا ابدا لاننا سوف نغني معنا هذا أموت مغتر أموت مغتر يلك مغتر مغتر مغتر ماذا نفعل نسبح نسبح نسبح أموت مغتر أموت مغتر علمني والدي أغنية كنا نغنيها طاق وانا توه من تاليفي ايي اغنيه نموت نخطر يا هاني لازم نموت ونتمخطر هذا مستحيل استمع الي انت جوو خطير لا استمع انت لي انت مزعور لكن لا تياس اتبعني نموت نخطر نموت نخطر امي غننا هذه اذا يوقف رجونا الغناء غني معي يا هاني قادمه يا امي قادمه يا امي س... س... س... طيب اودي يا لهتون حقاً قنا في بحث قنا في Tawdi خ Подي ااااة في طريق وخزار عن طريق وخزار طريق وخزار طريق وخزار طريق وخزار طريق وخزار إنه قادر طريق وخزار هاني او هاني وجدتك واو لقد اخرجتينا من هناك ها حقا اخرجتونا من هناك دون اغفالي انك من ادخلنا لكن لولا لم ان تدخلنا لما اتينا الى هنا تحديد موقع الصدع تحديد موقع الصدع اقوى النظارات في العالم وجدناها لا لا لا, لا. وجدنا هذا شله انت لا تتحدث عن بكيزه صحيح؟ اعتقد ادوري انا ايضا اه للحق انا قلق عليها بشده هي من يجب ان يقلق علينا لا شك ان حلا ما كان سياتيها لو كانت غنى لا اعرف كيف تتفعل هذا لا اظنها تعرف فطرتها هكذا اذا يجب علينا ان نفكر ماذا ستفعل دوري ماذا ستفعل دوري نعم ماذا ستفعل دوري ستحدد وضعها وتقيم الموقف ثم تحلل الخيارات ابي ماذا سيفعل مرهف نعم هذا ما كنت سافعل هي لن تفكر مرتين ستنظر لاول شيء يطرأ ثم وريستها لوحه نيمو التصق بيه واو هااي شال ازاي اورا هل انت بخير ما ستفعل دوري لا؟ دوري من؟ أخيراً سعداء لرؤيتك سعيد لرؤيتي؟ أنا سعيد لرؤيتك لم أتكلم مع أحد من أعوام أعوام؟ واو للأسف لن نبقى طويلاً يجب أن نمذي لم لماذا يق... تريد الذهاب الآن؟ وصلت للتو؟ تمهل احكي لي كل شيء عن نفسك كنت أتمنى هذا لكن يجب أن أذهب مع عبد رائع م. أن يكون لك ابن نعم بالفعل بالطبع ليست لي أسرة صادقت محارة لطيفة لفترة هذا مذهش ولكن لكن للمحارة عينان وكانت طموحاتها مختلفة أنا أمزح ليس عن وجودي عينيني لها بالفعل إنها ترى ما بداخلك وتفطر قلبك صدفتي لما؟ لما؟ ماذا فتفعله بالآن؟ <تصفيق> انضبوا إلينا بينما نكتشف عالم المحيط الواسع الغمت حسناً هاني أنت في قول؟ صح، سعد بعض أكيد انتظر للكفطوضوتي الثلاثة قلوب ها قرائب وطرائف ها ها <تصفيق> لا بالفعل حساناً يبدو أننا قد وصلنا يجب أن ألحق بالعربة مهلاً مهلاً كان عندي شيء لك مم. بطاقة البطاقة نعم تعرف اظن انني ساتذكرك لا ستنسينني بعد نبضه قلب <تصفيق> ثلاث نبضات اما انا فلن انساك بسهوله <تصفيق> والدايا بالاسف لي بالفعل انت انت بخير مستعد Na. Me koli taqim. Wa. بدقه حسنا نرفع طلب حسب أو... وسائل الرماية هدفنا ان نعود الاسماك التي ننقذها ونعالجها الى بيئتها الطبيعيه في نهايه المطاف اصداف ها قد وصلنا اذا تهت يوما يا دوري اتبعي الاصداف stop جكته الأنيقة هدية مامي ابي أمي تحب الأصداف الأرجوانية يا امي لا تبكي كل شخص يواجه الحياة بمفرده يا رشاقتي وعزيزتي ستقول لي خاينه قصدك امي تحب الارجوانيه اميان حيث ياخذون السمك الازرق اليس هذا ما يحدث نعم للاسمك الزرقاء معرض خاص في كليفلاند سيأخذونها الى هناك بالشاحنه فجرا شيء لطيف ماذا لا والداي في العزله الالزاميه سيأخذونهما لكليفلاند لكني وصلت للتو يجب ان اعود لاعرف مكانه اطلقي العوده الى العزله الالزاميه سهله يمكنك المرور عبر الانابيب ها لا يمكنني عبورها لماذا لا سوف انسى وجهتي ولن اعرف الطريق دون ان يرشدني احد اذا ستبقين معنا هنا انت تحبطي ادخلي اذا كانت هذه رغبتك ستكونين بخير مشكله ايمكن ان تصفي لي هذا الطريق عبر الانابيب بكل سرور مرتين يساره وبعدها لليمين يسران وامين ساقوا بهذا يا سران وامين حسنا لا تنسى يسران وامين يا سران وامين يا سران وامين يسران وامين يسران وامين يسران وامين يسران وامين يسران وامين اقول اليسار مستحيل بدات انسى حسنا مهلا مهلا مهلا مهلا, مهلاً. ايفر انت الى اين اذهب طلعت اتذكر حسنا حسنا حسنا لقد ضعت الامر صعب لا اتذكر نسيت كل شيء ساتوه الى النبيب الا انابيب اصدقاء النبيب اصدقاء النبيب اصدقاء النبيب وا اصبحي اصبحي اصبحي لم اجرب هذا صديقي بي لن اسمح بارططامك حائط <تصفيق> لا فائدة، لن أتعلم هكذا لابد، لو لم تتعلمي هنا لن تنجحي في هذا بالمحيط ركزي بشدة حائط <تصفيق> حادية دوري، مرحبا تغطف الأنابيديو واندي في العزلة الإلزامية تماسكي دوري بول بول، حدد موقع الصدر جهازي معطل كفا، وأجرب الهو التي تحدثت عنها دوري <تصفيق> إلا أنجح في هذا هاتجيب العر للحيطان دور <تصفيق> هيا يا بول بول ماذا قلت من لحظات؟ ركز بشدة أشعر بالغباء بول بول آسف نحن هنا آه، نحن هنا رفاق رفاق ما؟ ماذا؟ ما هذا؟, ما هذا؟ طلقين ردا إذا أواصل رائح أرى العزلة الإلزامية هذا شيء مدهش أرى كل الأشياء وأراكي إنه يراكي اتت تلونت هل ترينني انها لا تملك قدرات بول بول. حسنا وجهيها الى اليسار توجهي أوه. لليسار اليسار الامام الامام لليمين يمين يمين انا مشوش مهلا أوه. ماذا التقطت صوره اخرى انتظري يا للكارثه ليست وحدها ماذا من هنا؟ لا اعرف لكنه يقترب مستحيل دوري اصبحي للجهة اقصد الى ايدي اليمين يمين يمين انا يمين انا حذريها اتجهوا ناحيه الغريب لا يا دوري الى الخلف دوري تقتربون منا انا على يقين ماذا اذهب على اليمين لا ليس لليمين ستصطدمون بالوحش سامحي سامحي <تصفيق> يا دوني أنت بخير وجبت ماني؟ أين وجبت ماني؟ قبل أنح لزود المخبول لا يكفوا عن الكلام تسللنا بعيدا عنه بهدوء داخل الأنابيب وبدأنا في البحث عنك دوني سامحي حسنا ما هذا؟ مهلا سأرد عليها أنا بخير وسامحك علامة ماذا؟ أنت بخير؟ أجل وجبت من حفواني <تصفيق> أبي هل سمعت دوري تتكن لغة الحيتان سمعتها وصوتها قلب علي المواجه خلينا نخرج من هنا لنأخذ هذا الاتجاه اتبعاني حانا وقت العودة مهلاً مهلاً آه آه, آه والدي هنا <تصفيق> حقاً رجدتي والديكي آه ليس تماماً لا أعني ليس بعد لكن آه أعرف مكانهما ولا أعرف كيف أذهب إلى هناك لكن هناك من يساعدني جيل <تصفيق> <تزيل> الزمية <الهبيت> العزلة الإلزمية <تصفيق> وقبلته واخذني موطن غريب الاطوار لكنه لطيف واوصلني الى ساحه الله ساحه الله دوري تظنين والدي سيرغبان في رؤيتي ماذا ولماذا لا يرغبان لاني اضعتهما دوري والداك سيبتهجان كثيرا لرؤيتك لانهما يفتقدان كل ما يتعلق بك حقاً دوري كيف وجدناك دلكم دل الحلزون او لا. كان قوقعا لا رخوي لا. شيئا لا. لا ماذا اسمعي اصابنا الياس تماما الى ان قال نيمو ماذا ستفعل دوري لماذا قال هذا لاني منذ قابلتك علمتيني القيام باشياء لم احلم بالقيام بها اشياء مجنونه التفوق على القروش وعلى قناديل البحر والعثور على ابني جعلتي هذا يحدث حقا لم اعرف ان هذا رايك او ربما نسيت لا لم تنسي انا لم اخبرت واعتذر عن هذا ولكن بموهبتك يا دوري اقتربت من العثور على اسرتك وعندما تنجحين سأتو. جينا للبيت. حبي. هل هذا يعني أننا سنودع دوري؟ نعم، نعم. نودعها. ما اسرعنا وصلنا مبكرا لجليفن احضر المنحنى احضرنا اي تاخرنا حسنا اظن اننا اقتربنا العزله الالزاميه هذه هي نحن بالعزله الالزاميه هذه هي هنا اين ياخذوننا لا لماذا لا تحاول باب لقد شفينا صحتي رائعه اريفي يا هوبي قادمه يا ابي هو ها ها بالطريق للبيت للبيت الى البيت تعبت من كثر التنطيط خطو خطوات ها هن هن احتاج دخول الخزان انا شاعر لماذا ولدها بالخزان اه اسمعني ماكي ورفاقك 3 دقائق لدخول الكوب ثم ساركبوا العربه ليدلاند مفهوم مفهوم مشكله انا شكر ما في ايوه ابي امي ابي اسمعوني هذه انا دوري ايه ده دوري ابي امي ابي أمي؟ أبي؟ ما تقتر أي سمكتين وخلاص؟ أبي؟ ماذا؟ أنا أمزح، هذا لم الشمس أمي؟ أبي؟ أين ذهب والداي؟ دوري؟ أنت حقاً ابنة زينة ورشاد؟ نعم، هذه أنا، أنا دوري، أين هما؟ أم، حسناً يا دوري، فور اختفائك، اعتقد أنك أن الأمر انتهى بك هنا في العزلة الإنزامية أها أه. هيا، هيا، هيا، هيا، ف... فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فاتى هنا للبحث عنك هما هنا اين هما دوري حدث هذا منذ سنوات ها لم يعود بعدها مستحيل دوري بصراحه عدم معاوده الاسماك من العزله الالزاميه معناه ليس ماذا دوري رحل هل ماتا؟ أراد العنصور عليك هل تتأكدة؟ هل غادرت؟ دوري إسمعي ستكون لنا مجددا دوري لقد أحبتك جديا اللي حتفوته في توصيلة كليبلند النداي الأخير دوري أنا أنت بخاري أنت بخاري لقد تأخرت دوري لا إسمعي ليس لدي أسره ويا دوري أنت مخطئة وقت الرحيم يا روحي أين باقي الرفاق؟ هل كنت تخلييني في ترقيم الكليب لا؟ وجده، وجده الأخطبود أين كهر؟ جميل لا شيء ابي مقدوري اوه النسيان صعب ما الذي نسيده شيء شيء المهم ما... هو ما هو يتلاشى ويتلاشى لاني اجيد النسيان انا انسى ثم انسى هذا ما اجيده هذا ما اجيده ماذا افعل ماذا افعل ماذا افعل ماذا افعل ماذا ستفعل دوري انظروا حولي و ام لا ارى سوى مياه و اعشاب كثيره هناك العشب خير حسنا حسنا ماذا بعد شبون كثير متشابه صورة طبق الاصلي ولكن لكن هناك صخره هناك وهناك بعض الرمال احب الرمال الرمال هشه ان يقودني لشيء لا شيء هنا فقط عشب عشب كثير واصداف من هنا احب الاصداف احب الاصداف مرحباً أنا دوني أنت هنا كبرت لن أفقدك مجدداً أنت مفقودة عائل أنتما حقاً هنا أمي أنت حقاً هنا أنا وأبي أنت أيضاً معك يا عسلي آسفة جداً حبيبتي, حبيبتي لا لا عسلي عسلي وانها مشكلتي اعرف هذا وانا اسفه وحاولت طوال الوقت اصلاحها وفشلت وحاولت وحاولت لكن افكاري تترك راسي وتتغير نسيتكم وانا ادوري ادوري اياكي ان تتاسى انظري انظري لما فعلتي ماذا وجدتنا صحيح وجدتنا حبيبتي لماذا تظنين اننا بقينا هنا لسنوات كنا نثق ان نلتقي يوما ما ستعثرين علينا بالتاكيد الم طرحله ماذا حدث لنا للعزله الالزاميه ولم تكوني هنا وتوقعنا انك مررتي عبر الانابيب عبر الانابيب هذا صحيح نعم. حبيبتي وعبرناها وانتظرناك هنا منذ ذلك الوقت فقط فقط قلنا أوكي. ربما تعودين وكل يوم إحنا. كنا نخرج ونصفو الاصداف نعم وجدتنا حبيبتي وجدتنا تعرفين لماذا لانك تذكرتي تذكرتي بطريقتك طريقة دور المدهشه نجحت وبمفردي أوه حبيبتي حقاً؟ هل كنت بمفردك طوال هذه السنوات؟ محبوبتي الصغيرة لا لم أكن دائماً بمفردي مرهف ونيمو هلم يرى أحدهم أين ذهبت دوري؟ حقاً؟ فعلاً عيوني بحلاء على الفاطر آآ معذرة هل تساعدهم؟ أنا أساعدكما هاتي <تصفيق> ابي انظر انها دوري اه الحمد لله نيمو كنت اعرف انها ستتصرف ماذا اين دوري هل هي معك اسف حاولت مقاومتها لكن فشلت وفقدتها ماذا حسنا هيا ننطلق لا بطل انا الحوت رغم اني اتكلم بلغته بنحظى اني لم ارى هذا بصراحه ميرفي ما كانش مصدق اني بعرف ارطن حيتان بس للامانه كان دايما يسب تعجبني شخصيه ميرفي نعم ده. ثم بعدها وجدنا نيمو ام هو وجدني لا اعرف تعرفين مرحب. نيمو عذب للغايه دائما يثق بي مهما حدث ماذا ستفعل دوري تخيلي ان احنا لازم نمنهم ونلمن قبل ما اهلا اهلا اعرف هذا المكان مرحبا أنس وسلمى محمد من هنا هل انت تبون الدايه هذا معهد الاحياء المائيه لقدوا لي انت هنا يوجد اصدقائه نعم كان كان بداخل شيء ما يتجه لمكان الما شاحنه كان في شاحنه هذان يعني أني لن قراهما لا, لا لا لا ماذا ستفعل دوري, دوري؟ اعرف انهما اعز اصدقائي لكن يستحيل اخراجهما من شاحنه امك محقه رجاء رجاء انا افتقدهما افتقدهما بشده انا اكرر الكلام ام دوري امي مر هفوانيمو اكثر من صديقين انهما اسرتي ولا بد ان اجدهما وجودهما في حياتي كان منحه تعرفين قصدي ما هو مرادف منها كان هديه هديه هديه دوري صباح خفيف <تصفيق> إنها دوريا، هناك مشكلة وجدتها إنها خارج المعهد الآن هدية يجب أن نقفل نقفل؟ لا، وقتا للجدل هدية دوريا، دوريا، أشحنة طفلندن وبها أصدقائك لا لا لا لا أمروا باشا، كيف أنت صار؟ هيا لا، استعلم نعم واحد لا أتمر، لن أنجح في الغروض هدية انا املك اقوى النظارات في العالم انت تملك اقوى النظارات في العالم ساكون عينيي لا تكون عينيي لكن لكن ان جدران لا توجد جدران في المحيط لا جدران انها هديتك يا هديه وليه ما انتش كده من بدري يا هديه بالله هذا جدار جدار أبي صديقة الأنابيب حدية هيهما دوري باباكي وما بدك النقطتين الزرق دول نسخة بالكربون أهلا أنا بولبول مادام دوري أستاذ دوري فقط ناديرا حسنا حسنا بسرعة علينا إيقاف الشاحنة أي شاحنة <تصفيق> <تصفيق> بولبول قدم التقرير نعم سأستخدم موهبتي وجدتها الشاحنة في الطريق السريع وتتجه للجنوب هيا بنا سنوقف تلك الشاحنة هذا لن يفوق دعم خذني معك ستكون مشاهدة ممتعة ايه شلش انت تخبط في نفوخك لا تتعود الجلوسة هدى منتهى الوقاحة <تصفيق> بول بول مش فكرة حاجة نورني امرك أوه. اخدقائك في الشاحنة لا اتجه للسماء نحو الجسف اوه هناك مجموعة لطيفة من ثعالب الماء بولد واحدا ايه وول وول و، ارسل شاحنات هنا هناك وكيف سنصل للشحن مشكله نحتاج لان نوقف المرور نوقف المرور نوقف المرور الناس سيتوقفون لرؤيه الاشياء التي يحبونها الاشياء اللطيفه <تصفيق> الاشياء اللطيفه نعم وجدتها ماذا ما هي بسرعه قبل ان انسى هديه عندما تصل الشاحنه للجسم القي به هناك فهم يا رفاق ادعوني اما انتم فانتظر مهلا مهلا دوري حبيبتي لن تتركينا من جديد وممكن محقق يجب ان تغادري حبيبتي دوري ماذا سيحدث تعرفين لو لو أمي. لو ذهبتي لمده طويله أمي. مثلا لا قدر الله أمي. وماذا لو نسيتي وماذا لو لو ل... تهت من جديد نعم أمي أبي سأكون بخير لأني حتى لو نسيت فأنني سأجدكما ثانية امم يسر قليلا خطوة لليمين حسنا ممتاز هيا انتظري مربوح. حسنا الان هيا هيا نفذي فكرتك حسنا أي فكرة ها سنة. ماذا افعل ماذا ستفعل ذوري ماذا افعل سيارات ارى سيارات نحن امام سيارات يجب ان تتوقف موقف المرور حفروا هناك ما احترس انهم متفاجئون ضرر كبير لا بد ان نمنع ماذا يحدث يا ابي لا اعرف كيف ولا اعرف السبب لكن اشعر ان الامر يخصني كونجولينا انتي مِش هنا كيف جيتي هنا اه دوري لا ننت انني لن اراك اه وانا ايضا المشكله اني حاولت كثيرا ان انساك وفشلت بغيابك ما افتقدت بقيه اسرتي ها نحن اسره اها هل تعرفوا هذا الشعور <تصفيق> نعم اعرف هذا الشعور مهلاً مهلاً غادروا <متحدث> العربة ليست أسماككم هنش خذونهم لن نعودة للوحير نحن نعودة للماء دوري ستتعود حركة المرور تعيي سأتصرف باكيزا باكيزا عودي ساعدين يا باكيزا دوري اتبعيني لا انتظري لم نأخذ دوري لا لا توقف نحتاج للعودة باكيزا ايه انتم شاهد يا باكيزا لولو قولوا لولو, لولو. لا تركليني عين دوري من أنتما زينه مرهف فراش نيمو او شكرا شكرا, شكراً جزيلا دوري, دوري ما زالت بالعربه لكيزه اعليها حسنا حانت لحظه الوداع لا ماذا تعنينا بلا؟ أصلي مش هتروح كليفلاند بتاعتك هترجع المحيط معاه انت بتدخلي في حياتي لي اسمعيني هدفي الوحيد في الحياة لا. الوحيد هو أن لا، هل تستمع أنت لي؟ ما أهمية الخطط؟ لم أخطط لشيء هل خططتوا لفقد أسرتي؟ لا هل خططتوا للقاء مرهف؟ لا هل خططنا اللي نلتقي؟ مهلا خططنا؟ خلصت اللي عندي لا أظن لا خططنا لأن أفضل الأشياء تحدث بالصدفة هذه هي الحياة ولهذا ستذهب معه للمحيط وليس للصندوق الزجاجي الآمن البارد ينفع أتكلم لم أنتهي صديقة لي اسمها سلوى أخبرتني مرة أن هناك ثلاثة خطوات بسيطة إنقاذ وتأهيل وخطوة ثالثة هي <تصفيق> إذن ما قولك ووافق مشكلة لا لا يا رشب إلا هم يفتعوني ترهد شعباتهم افضع لديهم يحاولون أن يفتح الباب مغلقوا من الخارج هيا يا دولي لا تنشلي هدية هدية إذا أرجي دارك لا لا دوليا لا دولي دولي أين هتجون افضل أثرهم اتهى الأمر لا لا, لا بد أن هناك طريقة دوري إسماعيل لا توجد طريقة للهرب لكن لا بد من طريقة بالتأكيد لا يوجد طريق للحل هذه المرة لا حل ما رأيك في هذا؟ يا للمحار هناك طريقة اخذي <تصفيق> نفساً عميقا افراج افراج افراج <تصفيق> اشربوها يا باشا ماشي يا هاني عندك سبع دراعات حاول تعمل أي حاجة حسنا ساتسا ها احرق احرق لا مستحين كده عملت حاجة ها نحن نتحرك احسنت يا هاني لا لا اوقف منا هاي اخف اخف اخف انتظار بص انا مش هعلمك زيت سوق عربية انا مش بعرف اسوق ومعنديش رخصة لكن ممكن نمشي أسرع اه اه توقف، أعد لنا الشاحنة لا أرى شيئاً، إلى أين نذهب؟ حسناً، كل العربات تتجه لليسار، فلنفعل مثلها أرى جلمان، طريق أشبي، باول، جلمان ثانية، جلمان ثانية إلى متى نستمر في الدوران لليسار؟ مش محتاجين نعرف رايحين فين؟ بمساعدتها هنعرف هنوقف امتى. حلو، طب قولي لي لما تعرفي. للاسف لا اعرف اين نذهب. اعرف هذين الشخصين، لقد بدانا من هنا، الى اليمين. فلننطلق. فقط نواظفنا. للأمام،, للأمام. يسار، يسار. لا لا لا يا مين يا مين يا مين كيانه رائعه انتبهي للطريق او اسفه او او او على الطريق ينقسم اي اتجاه محيط محيط شايفه يا اخي اللي يخد بتقلب عليها المواجع لكن لا. اي اتجاه اللي يخد تروح المحيط يا مساكين <تصفيق> الوقت يداهمنا اين نذهب الان حسنا ساجد حلا لست اعرف لكن ساجد حلا آه. نوارس! هاني! اتبع النوارس! المحيط هو إلى اليسار يا هاني! دمهلي! طلقيت إشارة! وشكتهم؟ هل هم بالخير؟ مشكلة إنها الشرطة! وقعنا! الأمور جيدة! المحيط! إنه أمامنا! أسرع! أحب السرعة! أوه، آآه، ماذا تعالينك؟ مشكلة، ماذا سأفعل، ماذا سأفعل، ماذا سأفعل؟ أوه، هاني، هطلب منك حاجة مجنونة أنا مجنون راسم ماشي يا هاني أوه، لا مخرج، سيأخذونهم لسجن الأسماك أوه، لحظة، أوه، مستحيل، أوه، تراجعوا شاكنا أعسيته، زنغري <تصفيق> is true, I see them bloom, from me and you, and I think to myself, what a wonderful world, I see friends shaking, I see friends shaking, I see friends shaking, I see friends shaking, الضوء امامكم يمثل الجزء الثالث والاخير من الحفاظ على الحياه البحريه انقاذ تاهيل ثم افراج انا سلوى محمد علي شكرا لانضماميكم واحد 2 3 4 آه لحظه لماذا أعود ها أين ذهب الجميع أه هل هل هجروني لا لا لا لن يفعلوا هذا حسنا لا مشكله سأفهم ماذا كنت أفعل من لحظه كنت ام كنت اخفي واجي واحاول ان اختبئ حسنا لما حاولت ذلك مهلا او 5 6 9 10 انتهت المهله انا قادمه ها وجدتكما رايتكما هاها امسك بكم يلا يا صغار انتهت الفسحه مشكله لم يجنني احد تجمعوا تجمعوا حان الوقت لي... لا تلمسني لدرس اخر متى يعود الاستاذ ريمان هاجرته لو بيفهم يهاجر وما يهوبش هنا ثاني بس لحد ما يرجع انا مدرسكم البديل اطفال من يريد تعلم تحديد الموقع بي لا هي صح هذا انهاك حسنا يا عسليه تمتعي يوم جميل للسباحه ها الى اللقاء امي ابي حسنا اعتقد سنعود للبيت لنأكل في الشعاب المرجانيه تذهبين معنا انا لا ساذهب للحافه الصخريه ام لا باس ماذا الحافه لا هي هي فكره جيده نعم فكرت ان استمتع بالمنظر الى اللقاء <تصفيق> بالمنظر حسنا تمتعي بوقتك بمفردك فقط ولا لا تتوهي ثانية آه اهلا اهلا دوري انت بخير تبدو قلقا لا لا لا انا انا, أنا، تمام انا سحنتي كده ماذا لا شيء لقد نجحتي <هؤ> <مميزي> نعم <مميزي> نجحتي يا عسليه <مم> <مم> <ميزي> نعم في <ميزي> ماذا <ميزي> حبيباتي لقد تعقبت الاصداف طوال الطريق للبيت لا اصدق نجحت وبمفردي نعم تعرفين معنى هذا حبيبتي يعني ستنجحين فيما taqidin عليه العزم يا دوري حقا بس ما حنا ان نلعب معهم بالتاكيد نظهر عليهم عسليه <تصفيق> نعم نجحت get a phone that's what you It's incredible that someone so unforgettable seems that I am unforgettable too Ooh. Thank you. بص بص بص بص بص بص بص يلا اتبحرجه اتبحرجه ايوه انا همرت ايوه كده انا هرجع خلاص روح كده الشغل ولا بلاش شوف يا لبن نجحنا نجحنا انتهت كل مشاكلنا بعد ما فلسعنا لا لاحترام لا للحياه البحريه طب وبعدين امم ها دي